اما بعد فنستكمل بمشيئه الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول الاحكام وهو القياس وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض مباحثه فبيننا معنى القياس في اللغه وفي الاصطلاح ثم انتقلنا بعد ذلك الى بيان اركان القياس وذكرنا ان اركان القياس اربعه اولها الاصل وهو المقيس عليه او المحل المشبه به او الصوره المقيس عليها وله شروط سياتي ذكرها ان شاء الله او ذكر ما بعضها الثاني الظاهر وهو ما يراد معرفه حكمه الثالث الحكم الاصلي وهو الحكم الشرعي الذي نص الشرع عليه ويراد ان يلحق بالفرع او كما قال المصنف هو الحكم الشرعي المنصوص عليه ويراد تعديته للفرع وضرب له مثالا بالاجاره بعد النداء لصلاه الجمعه قياسا على البيعه ولا بد من توفر بعض الشروط حتى يصح تعديه حكم الاصل الى الفرع ذكرنا منها ان يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالنص فما كان طريق اثباته البراءه الاصليه فهذا لا يلحق به غيره وكذلك ما خرج عن الاحكام العمليه من احكام عقديه او سلوكيه فانها لا يدخلها هذا القياس الثاني ان يكون حكما معقول المعنى بحيث يدرك العقل المناسبه بين الحكم وسببه وعليه فقد قعد العلماء رحمهم الله تعالى قاعده ذكروا فيها ان الاصل في الاشياء الاباحه لان مبناها على التيسير والتسهيل اما العبادات فالاصل فيها الامتثال والتعبد والإذعان فكل ما لم يدرك العقل مناسبه بينه وبين سببه فيصح القياس فيه ك تحريم الخمر يدرك العقل المناسبه بين تحريم الخمر و سببه وهو ذهاب العقل لان العقل يجب ان يحفظ حتى يستقيم تكليف المرء اذ العقل هو مناط التكليف فلا تكليف الا لعاقل ااا قال المصنف رحمه الله والقاعده العامه في ذلك الاصل في العبادات التعبد دون الالتفات الى المعان والاصل في العادات التعليل طبعا هذا الاصل ماخوذ من ادله كثيره لان مبنى العباده على الخضوع والاذعان والاستسلام لله تبارك وتعالى وليس معنى قولنا ان مبنى العبادات على التسليم والاذعان والتعبد دون الالتفات الى المعاني اننا لا نبحث عن حكم الحكم والمقاصد التي يراد تحقيقها من وراء مشروعيه ولكن المسلم مكلف ان يستسلم لله عز وجل في سائر ما تعبده به علم الحكمة أو جهلها فالأصل أن يستجيب للنصوص الشرعية ثم بعد ذلك يبحث عن حكم الحطن ومقاصده الشرعية لأن هذا يزيدهم دتالا وإذعالا لأوامر التشريع ولذا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما قلت في اللقاء الماضي عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه يبقى الاصل هو التعود والادعاء والامتثال لكن لا مانع ان نبحث عن الحكم فقد ياتي واحد ويقول لان المراه قد طحيض او يصيبها النفاس مده طويط ان كن طحيض ويبلغ حيضها 15 يوم فلو ضربنا 15 يوما في خمس صلوات عدد كبير لو كلفنا المراه باعاده ادا العدد فربما تصلي مع كل صلاه صلاه ايه اخرى ان اذا كانت بدت 15 يوم وتدفر 15 يوم فلو كلفناها بالاعاده هتصلي بدل الفرض إيه فرض إيه فدا ممكن يكون فيه مشقة فيجعلها تنقطع عن الصلاة بالكلي. أما الصوم فلأن تقضي على مدار السنة كلها خمستاشر يوم أمر يسير جد. ما تقضي خمستاشر يوم بخلاف ما تقضي مع كل صلاة إيه صلاة. هذه يمكن أن تقبل ويمكن أن ترد. إنما الأصل المتفق عليه إيه. كنا نقمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم دون قضاء الايه الصلاه ده الاصل المتفق عليه وقد يكون قائل اي حكمه اخرى او يستنبط اي حكمه اخرى لكن القضيه متمثله في ايه متمثله في التعبد والاذعان اولا قال وقد سلك الشافعي مسلك التضييق في تعليل الاحكام حتى ذهب الى ان الاصل في جميع الاحكام التعبد وذا في الحقيقه في نوع من التشديد لان لو قلنا بان الاصل في كل الاحكام التعبد قل ان يستجيب امرئ الا من بلغ الايمان من قلبه مبلغا عظيما انما العبادات كما قلنا مبناها على الايه على لابتداء اما المعاملات فمبناها على التوسعه لشده حاجه الناس اليه فالقاعده المتقدمه الذكر اكثر انضباطا من الذي ذهب اليه الشافعي بجعل التعبد هو الاصل في جميع الاحكام او التوسع اللي ذهب اليه ابي حنيفه بجعل التعليل هو الاصل في كل الاحكام لكن الوسط او القول الوسط بينهم ان العبادات الاصل فيها التعقد وما عدا العبادات الاصل فيه ايه التعليل يعني معرفه عله الحكم خصوصا مع قولنا ان الاصل في العباده الايه المنع اما الاصل في المعاملات الحل فمعنى الاصل فيها الحل يبقى لا بد من قياس ما جاء النص بحكمه ها لا بد من قياس ما لم يات النص بحكمه على ما جاء النص بحكمه يبقى يكون المناسبه معلومه بين الحكم وسببه والا انتفى القياس قال بخلاف ابي حنيفه فان القاعده عنده الاصل في الاحكام التعليل وبنى كل على اصله مسائل في الطهف فالشافعي لا يرى غير الماء من السوائل يقوم مقامه في التطهير من النجاسه الاصل عند الشافعي في تطهير النجاسات الايه الماء حتى لو استخدمت شيئا لو استخدمت سائلا او مانعا ابل في التطهير من الماء عند الشافعي لا يطهر ليه قال ان المساله التعبديه ممكن واحد يستعمل كلو، ممكن واحد يستعمل تينر، واحد يستعمل بنزيم، منظفات أنواعها كثير جدا. عندي شف على لا, لا تصع. عند أبي حنيفة لا يصلح أي ماء عزيل عين النجاس، لأن العبرة زوال عين النجاسة. بأي مزيل حصر فهو مكس. والظاهر والله تعالى اعلم هنا ان راي ابي حنيفه ارجح من راي الشافعي لان فعلا المراد في باب النجاسات ازالته اه ازاله العله نعم اما في باب الاحداث فهي التي تتعلق بالتعبد الحدث اللي بينقض الوضوء او الغسل هو ده اللي يلزم الوقوف عند ما نص الشارع على استخدامه ليه لانك على سبيل المثال مش احنا قلنا الوقت الفرق بين الاثنين اللي يصلح فيه القياس واللي لا يصلح فيه القياس انك تدرك المناسبه بين الحكم وسببه طيب ما ادركتش المناسبه يبقى نقول ده مساله تعبديه محضه الوضوء الواحد مننا بيخرج ريح من اسفله ويؤمر بمسح راسه طيب اللي يتناسب او اللي العقل يراه مناسب لهذا السبب ايه انه يمسح موضع خروج الريح بل مفيش فسح اصلا لان الريح لا جرم لها ده جرم لها وبالتالي يمسح ليه سواء الموضع اللي خرج منه الريح او غيره اذا هنا بقول طالما ان العقل لا يدرك المناسبه بين الحكم وسببه تبقى المساله ايه المساله تعقيديه فيجب التسليم لحكم الشرع بعيدا عن المعاني والحكم ونحو ذلك ومن هنا بيختلف العلماء اختلاف كبير في مساله النيه ليه لان النيه تلزم لي الاشياء التعبديه بخلاف الأشياء غير التعبودية لا تلزم فيها النية وإن كان ينبغي على المرء أن يستحضر نية في كل أمر تعبودي كان أو غير تعبود لأن لا يثاب إلا بالنية يبقى الأشياء اللي خرج عن إطار العبادة لا يلزم فيها إيه نية لكن يل لكن يستحب للمرء أن يستحضر فيها نية لتتحول من عاده الى عباده واضح طيب هنا يقولوا بناء على ان الحنيفه رحمه الله تعالى يرى ان الاصل التعليل بيقول لك ايه هنا النيه لا تلزم في الوضوء مثلا لان الوضوء عنده ايه معقول المعنى يعني ايه معقول المعنى ودي هتلاقوها كتير في كتب الاحكام يقول لك ان هذا الشيء معقول او هذا الحكم معقول المعنى يعني نفس الكلام اللي قلت يدرك العقل مناسبه بين الحكم وايه وسبب يعني يستطيع الانسان ان يدرك مناسبه الحكم في عقله عشان كده سموه معقول المعنى فكل معقول المعنى عند الحنفيه لا تلزم فيه النيه لكن بيختلفوا عند تصور معقول المعنى من عدمه هل ده معقول المعنى ولا غير معقول المعنى فيقع الخلاف هنا في اشتراط النيه وعدم اشتراط النيه ومهم جدا في اي مساله فقهيه تحررا انك تعرف سبب الخلاف بين العلماء ومحل النزاع لانه ممكن تطول البحث جدا بعيدا عن محل النزاع وتاتي بادله ليست في محل النزاع بالمره وفي الاخر لا تصل الى شيء انما تحرير محل النزاع وسبب الاختلاف بين العلماء بيقرب جدا المرء من معرفه الراجح من المرجوح من الايه الارجح ولذلك من احسن الكتب التي تتكادي الجزئيه كتاب بدايه المفته ونهايه المختصط لابن رشد الكفي رحمه الله تعالى نورج الحفيد وليست نورج الجد ان في اثنين ابن رشد كل مساله خلافيه يبين فيها سبب الخلاف واذا عرفت سبب الخلاف ب يعني يكون البحث اسهل من عدم معرفتك بسبب الخلاف قال الشافعي لا يرى غير الماء من السوائل يقوم مقامه في التطير من النجاسه لان الحكم عنده فيه تعقيدي لا يعقل معناه بخلاف الحنفيه فعندهم صحه التطهير بكل ماء اطاهر يزيل عينا النجاسه لان العله في ذلك ازاله النجاسه وهي حاصله به ومما يدل على صحه هذا المذهب ان النبي صلى الله في تطهير كثير من النجاسات خرج عن الماء النعل يطهر بدلكه في الارض ثوب او ذيل ثوب المراه يطهره ما بعده بول الصبي يرش او ينضح وهكذا اختلفت السنه في بيان كيفية تطهير النجاسات مما يدل على ان المقصود ازاله النجاسه وليس تحديد شيء بعينه لازاله هذه النجاسه قال والفصل في هذه القضيه يعود الى تحديد ما هو عباده محض وما يعقل معناه وتدرك علته وهذا مما يقع فيه الاختلاف كما بذكرنا لذلك مثالا الشرط الثالث من شروط تعديه حكم الاصل الى الفرع او نقل حكم الاصل الى الفرع الا يكون حكما مختصا بالاصل الا يكون حكما مختصا بالاصل ودي كثير من العلماء ما بيطلقوا عليها قضايا اعيان يعني وقعت في مناسبه معينه او افراد معينين فلا يصلح نقلها الى غيره ده معنى ان يكون الحكم او الا يكون الحكم مختصا بالاصل قال فاختصاصه بالاصل يمنع تعبيته للفرع يدخل في هذا الباب كل الخصائص سواء تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم او تعلقت بغيره قال كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على اربع نسوه دين. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلح ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مكلف كما ان غيره مكلف فيقاس غيره عليه لان هذا علم من دين الاسلام بالاطرار أنه خاص برسول الله فلا يصلح أن ينقل إلى غيره وتحريم نكاح نسائه من بعده ونحو قصة أبي بردة بن يار رضي الله تعالى عنه في الأضحية حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي جذعة خير من مسنة يعني كأنه نظر إلى ما تحمله من لحم في أنها صغيرة ولكن لحمها غزيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعد. أصبحت خصوصية لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نحو ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما رهب النبي صلى الله عليه وسلم من اسبال الازار وقال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل اليه يوم القيامه فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ان احد شقي يرتخي وانا اتعاهده فقال سلم انك لست منهم ده للاسف كثير من المتهوكن او القائلين على الله عز وجل ما لم يقل يرون هذا الحديث دليلا لقصر الاسبال المحرم على ما كان على سبيل الفخر والخيلاء لان انب لانا ابي بكر كان يشفل ازاره وكذب ازار ابي بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن مسفلا في اصل وانما كان مرفوعه غير انه كان نحيفا جدا يعني بالمعنى الدارج عندنا ما كان له وصف يرفع ازاره او يمسك بازاره فكان الازار بنفي ان احد شفقيه يرتخي يبقى اصله ليس مرتخيا وانا اتعاهده فبيخشى ابو بكر رضي الله تعالى عنه في الفتره البسيطه اللي بينزل فيها الازار انه يلحق هذا الوعيد فقال انك لست منهم اينا الان يستطيع ان يقطع لواحد انه ليس منهم وهل كل واحد مثل ابي بكر رضي الله تعالى عنه او يقاس على ابي بكر رضي الله تعالى عنه وقد صرح له النبي صلى الله عليه وسلم بانه ليس من هؤلاء المختالين او الفخورين بما اعطاه الله عز وجل من نعيم او نحو هذا فمثل هذا لا يقاص غيره عليه فيقال انه قاصر للحكم على ما كان على سبيل الفخر والخيلاء وقريب من هذا ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلا انه كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه بي بين الناس واما الاخر فكان لا يستبرئ او يستنزي او يستتر من دوله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم بجريده ثم شقها نصفين ووضعها على القف ثم ساعتين ف شق النبي صلى الله عليه وسلم الجديده ووضعها على القبرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يجف اكثر العلماء بل والصحابه كانوا يرون ان هذه واقعت عين يعني هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم خاص بهذين القبرين فقط لأنه كما علم بطريق الوحي أنهما يعذبان عالم أيضا بطريق الوحي أن هذا يخفف عنهما مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهما. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت شفعته إلا طبعا بعد العرض على الله عزوجل أو في يوم الحج. ثم إنه لا سبيل إلى معرفة إذا كان الرجل في قبره ونعما من بس الله عز وجل من فضله او معذبا نعوذ بالله تعالى من سخطه وغضبه المهم ان لكي ننقل حكم الاصل الى الفرع لابد الا يكون هذا الحكم خاصا بالاصل يعني مقصورا عليه فلا يصلح تعديته الى الايه الى الفرع فيدخل في هذا الباب كما قلت كل الخصائف ويدرج بها على الراجع وقائع الأعيان، لكن بيج العلماء هنا يختلفوا في مسألة إيه وقائع الأعيان وأحسن ضابط لها أن ننظر فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولم يتابع عليه، يعني هو عمل مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإيه عن المشروعي، لكن لا شك أن فعل الصحابة هو الشارح لفعل رسول الله والمبين له، فلو أن الصحابة فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليكون تشريعا عاما للأمة لا تتابع على فعله، ويستحيل في حقهم أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصّد التشريع ثم يتخلّف. عم التاسى به ومتابعته على على هذا الفعل يستحي فلما رايناه في بعض المسائل لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل علمنا ان هذا الفعل كان خاصا بواقعه معينه او اشخاص معينين فلا يجوز تعديته او نقله الى ايه الى غير هذه الواقعة او غير هؤلاء الايه الاشخاص واضح طيب الشرط الرابع من شروط نقل الحكم او تعديه تعديه بمعنى نقل يعني لكن يمكن نقل سهله شويه على الناس تعديه الحكم من الاصل الى الفرع الشرط الرابع الا يكون حكما منسوخا لان خلاص الحكم اذا نسخ أصبح في حكم الـ إيه العدم كأنه غير موجود طالما إنه نصف وحول منه إلى يبقى كأنه غير موجود فلا يصلح أن يقاس على المنسوخ لأنه أُلغي من قبل الشر فمن قاس عليه فكأنما قاس على عدم لأنه بمجرد تحويله إلى غيره أصبح لا وجود له. قال وهذا ظاهر تنبيه اشترط بعض العلماء هنا شرطا خامسا يبقى احنا قلنا هنا لكي ننقل الحكم الاصل الى الفرع لابد ان يكون الحكم ده له شروط اربعه اولها ايه ان يكون حكم شرعيا عمليا ثبت بالنص دي اول حاجه ثاني حاجه ها ان يكون معقول المعنى ثالث حاجه الا يكون خاصا بحكم او الا يكون خاصا بالاصل او مختصا بالاصل الرابع الا يكون منسوخ بعض العلماء اضاف شرط خامس وهو الا يكون الاصل معدولا به عن القياس معدولا به عن القياس، ها بينها الآن. ويعبّر البعض عن ذلك بقوله على خلاف القياس، وهذا في الحقيقة يعني بطلانه أولاً من إبطاله، لأنه لا يتصور أبداً أن يوجد في دين الله عز وجل حكم يخالف القياس لاني اذا كان القياس ميزان توزن به الاحكام على غيرها فهذا الميزان ان اصابه خلل فيدل على عدم صحته لا يمكن أبداً أن يختلف عندنا قياس مع أصل شرعي معمول به، إلا أن يكون القياس فاسداً أو الأصل بعيد عن محل النزاع. قال وهذا في التحقيق شرط فاسد، لأن صحة القياس إن معرف بالنص. قياس صحيح ولا غير صحيح؟ قول صحيح إذا وافق. النصوص الشرعيه وجرى على مقتضى القواعد والاصول الشرعيه اما اذا خالف نص او خرج عن القواعد والضوابط الشرعيه يبقى لا سبيل الا ان نقطع ببطلانه وفساده فاذا ظن ما جاء نص صحيح على خلاف القياس فذلك دليل على فساد ذلك القياس ولا يصلح نصب التعارض بين قياس صحيح ونص صحيح لانه غير وارد وان الدعوى وجوده فذلك في الذهن لا في نفس الامر يعني لا وجود له على ارض الواقع واكثر من يدندن حول هذه العباره اهل الراي حنفيه ومن تبعهم ان يقول القياس على خلاف الاصل وقد احسن ابن القيم رحمه الله تعالى جد الاحسان عندما رد عليهم كل ما قالوا فيه وهذا على خلاف الاصل اما ان يبين بطلان القياس واما ان يبين ان الاصل بخلاف ذلك بخلاف ما توهموه او زعموه في كتابه الماتع القيم اعلام الموقعين عن رب العالمين بسم الله تبارك وتعالى. فالحاصل إن من يزعم بأن فيه قياس على خلاف الأرض، فزعمه فاسد باطل لا يلتفت إليه، فيكتفى بالشروط الأربع السابقة لكي نعدّ أو ننقّي وتقبل الحجر، يعني حجر يرجم. واخر يقض وهذا كما قلت كثير في الاحكام التعبديه انما في الامور امور المعاملات والامور العاديه غالبا ما ياتي الشارع ببيان الحكمه من تشريعها اه قال فكتب الله عز وجل القصاص في القتل حفظا لحياه الناس فالسرقه واوجب الحد فيها حفظا لاموال الناس ولهذا جاء النص ببيان هذه الحكمه في قوله تعالى بالنسبه للقتصاص ولكم حياه يا اول الالباب لعلكم تتقون فواحد يقتل لكن تحفظ ارواح الجماعه كلها بقتل هذا الشخص ومعروف من قواعد دين الاسلام المتفق عليها ان المفسده الاتنى تحتمل لدرء المفسده الايه الاعلى فواحد يقتل وتحفظ ارواح الجماعه كلها هذا لا شيء فيه نعم والسر لو ترك للناس اكل اموال الناس بالباطل ما بقي لصاحب مال مال ولهذا جاء دجل شديد جدا ولكن قبل ذلك اعتراض المعري على حكمين في وقت واحد اللي هو ايه حكم قطع اليد مع السرقه يد بخمسمئين عسجد وديه ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونعوذ بمولانا من النار يعني بيقول ايه الايد اذا قطعت على سبيل الخطا ديتها ايه نص فدي يعني خمسين ناقص مبلغ كبير جدا في حين إن الإذ نفسها لو سرقت تقطع في ربع دينار فصاعدا يعني لا تقريبا قلت مجنى فيعني إزاي لما تقطع تأخذ خمسين ألف خلينا نقول ده اقل حاجه يعني ولو سرقت هي تتقطع في 300 جنيه او 500 جنيه فهنا 50 باقل تقدير وهنا 500 على اكثر تقدير ليه بقى فسمى هذا تناقض والتناقض في عقله هو لان كما قلت لكم من قبل لو كلنا لهذا الرجل انقطعت يد غيرك انقطعت يد غيرك دفعت 500 جنيه مش مشكله ادفع 1000 جنيه 2000 جنيه ويقطع ايدين الناس كلها اذا كان صاحب ف لكن لما نقول له الايد الواحده اتقطع هتدفع لك مثلا 100 الف ولا حتى 50 الف هيفكر مليون مره قبل ما يقدم على قطع يد اخيه يبقى حصل هنا حفظ الابدان ولا لا طيب لو قلنا له إن سرقت خمسين ألف إذا كهاد تقطع هيسرق تسعة وأربعين لكن لما نقوله لو سرقت في التومد جنيه إذا كهاد تقطع حتى لو سرقت مئتين مش لاحي يضيع أو يأكل أموال الناس شفت الحكمة لكن من اللي يفهم هذا إلا عنده يقين من أن الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لمصلحة علمها من علمها وجهلها من شهدها نعم قال وقذف المحصنات الغافلات حفظا لانساب الناس واعراضهم اسهل شيء على الالسنه انها تخوض في اعراض الاخرين ولذلك جاء الوعيد شديدا يجلد بعدين ترد شهادته و يحكم عليه بالفسوق. تخيل لما واحد يتكلم في حق امرأة أو في حق رجل يغضب رجل أو امرأة بكل. وتوقع عليه أو توقع عليه هذه العقوبات. عقوبة إيه؟ أولها بدني وبعدين أدبي وبعدين ديني. في في عقوبات, مفيش عقوبات تانية وفي عقوبة تانية. يعني تخيل مثلا بتبقى ادبيه وبدنيه ودينيه خلصت العقوبه لاني ده فعلا اللي يذكر الالفنه عن الخوض في اعراض الاخرين والا لو كان العقاب اقل من ذلك لا احتمله الناس وفسدت الاعراض وتطاول الاقزام الى اعراض ربما لم فمس فاحشةا قد وشدد فيها غاية التشديد حفظا لعقول الناس كما جعل من مقاصد العبادات ربط العباد به سبحانه واشعار بالافتقار الدائم اليه ليراقبوه ويخافوه فيحققوا العبوديه له كما اراد منهم ليانالوا بذلك رضاه عنهم في الدارين كما أذن لهم فيما أذن سبحانه رفعا للحرج عنهم فإن التكليف قد لا يطاع فَقَد كَمَا قَالَ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ أَيُّهَا الَّذِينَ أَصَابُوهُمْ فَقَالَ وَكُلُّ إنسانٍ ضعيفٌ فاباح لهم المحرم عند الضروره واسقط عنهم بعض ما افترض عليهم عند العجز او ورود المشقه فخفف في الصوم عن المسافر والمريض والحامل والمرضع ان مساله الرخص هذه تعد من اوضح ما يدل على مرونه الشريعه واتساعها لتشمل جميع الاحوال وكل المكلفين و وضعت قواعد شرعيه تحكم هذه المسائل فمنها مثلا قولهم المشقه تجلب التيسير والواجبات تسقط بالاعثار والميسور لا يسقط به المعصوم قواعد كثيره تتعق... تتعلق تتعلق بايه مساله هل يستطيع الانسان ان يؤدي هذا الشيء ام يعجز عنه فان استطاع ان يفعله بشيء من المشقه المحتمله كلف به وان عجز عن فعله رفع عنه التكليف اما كليا واما جزئيا اما كليا واما جزئيا فمثلا في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني في بواسير فلا استطيع ان اصلي قائما قال صل قائما فان استطعت والا ف جالسا فان استطعت والا تمططجعا او فعلى جنب وفي قوله الله عز وجل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم طيب كذلك لما سئل عن الصلاه في السفينه قال صل قائما الا ان تخشى الغرق ما نقولش صل قائما واغرى اغرى لان الشريعه لم تاتي باتلاف النفوس وانما جاءت بحفظ النفوس واذا كان حصيله العباده ستتحقق او هدف العباده سي سواء فعلها على هذا الوجه او ذلك الوجه باذن من الشرع طبعا فالمهم ايه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالمظاهر والشكل قد لا ينظر اليها الشرع كثيرا الا على سبيل الاثلاء طيب اذا كانت هذه ستقف حائلا دون تحقيق حقائق الامور وبواطنها يبقى نركز على الايه حقائق الامور وبواطنها ولا نلقي بالا لهذه المظاهر الجوفاء او الشكليات الا ان يكون الشرع قد امر بها وحث عليه ده كما يقول البعض المهم ايه القلب لا صلاح القلب يدل عليه صلاح الجوارح ولا يتصور ابدا صلاح قلب مع فساد جوارح الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت يبقى الصلاح بانشا منين يعيش من القلب ثم يفيض على الجوارح باعتباره انه ملك هذه الاعضاء اما ان يتصور ان واحد قلبه ابيض او قلبه سليم او او الى اخره وعمله فاسد او جوارحه غير مستقيمه فهذا لا يمكن والا فمن ادعى ذلك فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى الا وان في الجسد, الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الحديث قال هذه المعاني وشبهها هي حكمه التشريع وقد يكون للتشريع الواحد حكم كثيره فتامل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون طبعا لعلكم تعليل ومعنى التعليل يعني فيه ذكر العله او حكمه الايه حكمه الحكم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهوا كان ممكن يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان او ممكن كان يقول لا تتبعوا الشيطان ليه ان الناس لا تتبعوا خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر يعني خطواته قادكم الى الفحشاء والمنكر ولا بد واي عاقل او صحيح سليم الفطره لا يقدم على ما يقوده الى فحشاء او منكر لان الفحشاء والمنكر تعباها الفطر السليمه والعقول المستقيم هنا يقول انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء طيب من ذا الذي يحب ان يكون عدوا بغيضا لغيره سواء منه او عليه يبقى لما بين لهم حكمه التشريع كان ذلك ارجى ان يستجيب لما اراده الله عز وجل منه ومثلا قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يودين عليهن من جلابيبهن فالممكن يقول هذا واسكت ولا لا خلاص الله عز وجل يأمر بما شاء والعبد ليس له الا ان يقول سمعت واطاعت لكن لكي يدل العبد على المصلحه التي يجنيها او الثمره التي يجنيها من وراء هذا التشريع الـ إيه ذلك أدنا أي عرفنا فلا يؤذينا. طيب الإنسان لا شك يسعى دائما في دفع الضر والإذاء عن نفسه. السبيل هو الـ إيه الحجاب. إحنا سمعنا مرة على حوادث الاغتصاب الكثير اللي كنا بسمع عن إن واحدة محتشمة حد مش هقول محجبة اغتصب. لأن ذا قضاء الله عز وجل الذي يسير الأمور بحكمته وإرادته جل وعلا ثم يقول وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أضحرو لقلوبكم وقلوبهم هل يأتي واحد اليوم يقول لا أترك الرجال مع النساء لأن ذا بيعمل عندهم نوع من التشبع وبالتالي ما يكونش المفهومي ميل دائم إلى الرجل والعكس ده برضو لان ميل الرجل الى المراه وميل وميل المراه الى الرجل مساله فطريه مركوزه في طبع الرجل والمرضه حتى لو قعدوا مع بعض ال24 ساعه برضه ميلوا لها هيكون والحاصل يسالوا الغرب وحوادث الاغتصاب التي تقع عندهم مع انهم مع بعض الوقت كله الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال لكن الشريعه لم تعلق الاحكام بحكمها فاذا وجدت وجد الحكم وان انتفت انتفى وذلك لاسباب منها اولا ان الحكمه خفيه يعسر التحقق من وجودها مثل حكمه اباحه البيع فانها رفع الحرج عن المكلفين بسد حاجاتهم المشروعه لكن الحاجه امر خفج فلذا لم يعلق بها حكم اباحه البيع انما نظر في امر اخر ظاهر منضبط بنيت الاباحه عليه فوجد الايجاب والقبول بين المتبايعي لان ذلك دليل التراضي بينهما والتراضي علامه على وجود الحاجه بكل منهما فعلق به الحكم اذا وجد التراضى في اي عقد من العقود يبقى الاصل ايه وقوع هذا العقد او اتمام هذا العقد ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض طيب التراضي ده امر ظاهر ولا خفي امر خفي لانه امر باطني فاقام الشارع الصيغه مقامه اللي هي الاجاب والقبول يعني بعتك فاذا قال بعني وبعتك وانتهى المجلس وبعد كده قال كنت مازحا لا يسمع له لان الاصل ايه انه غير مازح نعم يبقى هنا الحكمه زي ما قلنا عسيره او خفيه يا عصر التحقق منها فلهذا لا يعلق بها حكم الثاني انها غير منضبطه فهي تختلف باختلاف المكلفين واحوالهم مثل الرخصه للمريض والمسافر بالفطر في رمضان فان الحكمه دفع المشقه لكن قد لا يشق عليهما الصوم وقد يشق على غيرهما فلا يصلح ان يكون دفع المشقه وصفا صالحا لتعليق الحكم عليه لهذا الاضطراب في وجوده فنظر الى الوصف المنضبط فوجد المرض والسفر فعلق به الحكم ليه قلنا ان الاحكام بتعلق بعللها لا بحكمه لان الحكمه غير منضبطه بمعنى المسافر هل المسافر بطياره مع المسافر على جمل لا يستوي طيب هل يستوي الطريق الممهد مع الطريق غير الممهد حتى للمسافرين على بوسيله واحده سواء سياره او جمل او نحو ذلك تشك ان الطريق الممهد غير الطريق غير الممهد هل السفر في الصيف مثل السفر في الشتاء حتى الرفقه نفسه هل السفر في رفق صالح مثل السفر في رفق سيئه طالما ان السفر بيختلف باختلاف الاشخاص والاحوال اللي هي مساله المشقه التي تحصل المشقه التي تحصل في السفر تختلف من حال الى حال ومن اشخاص الى اخرين يبقى لا يصلح ان نعلق بين ايه بين الحكم انما نعلق الحكم بايه بالصفر كل ما عليه في اللغه او في عرف الناس سفر يصلح ان يكون سببا للرخصه ولهذا اخطا من اباح الفقه لعلماء او استغفر الله اخطا من اباح الفس لعمال المناشف بحجه المشق او لطلبه المدارس في الامتحانات بحجه المشقه بل تجاوز بعضهم وابحى للاعبي الكره خاصه اذا كانوا بيلعبوا مباراه تاع يعني منتخبات ولا اه ما مصحح لا والله في فتاوى عندي بهذا لكن كان بعضهم بيعلقها على السفر ان هم سافروا مثلا رايحين يلعبوا مع ليبيا ولا مع السعوديه ولا غيرها فعلقها على السفر وبعضهم قال انها مهمه رسميه او خدمه وطنيه طبعا مستعان فهنا ايه كل نظرهم لايه بالمشقه لكن مين قال ان المشقه هي الذي يعلف بها الحكم الحكم يعلف بايه بالسفر او المرض اما غير ذلك فانظر صحيح المشقه تجلب التيسير ولكن لا يعلق بها الحكم مباشره صحيح قد يكون عامل المنجم هذا لو استمر في صومه سيموت ساعتها نقول ايه ولا تقتلوا انفسكم ونحوان من الادله الايه الادله الاخرى انما نقول ابتداءا اي واحد معرض بمشقه يفطر بسبب مشقه هذا لا يجوز خصوصا مع ما سياتي بيانه من ان العبادات ليس فيها قياس اصلا قال فالحاصل في الفرق بين الحكمه والعله ان الحكمه هي المصلحه التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم الحكمه هي المصلحه التي اراد الشارع ان تتحقق من وراء هذا الحكم سواء كان ببساطه او جلب منفعه او حتى رفع حرج عن الايه عن ام يبقى دي, دي الحكم ما اريد من تشريع الحكم من مصلحه تعود على المكلفين اما جلب منف او دفع ضر او ازاله حرج دي معنى الايه معنى الحكم والعله هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما. لذلك نحن نقول عليه إن الحكم بيضور مع علة وجودا وعدما. لكن كما قلت في اللقاء الماضي إن العلة لابد أن يكون منصوص عليها أو في حكم المنصوص عليها. اما ما يدندن به البعض من ان عله الحكم كذا او كذا بعيدا عن ادله الكتاب والسنه فهذه يصح ان يقال فيها حكمه ولا يقال فيها ايه عله واحسن الكتب التي بين حكم التشريع كتاب طبعا الغزالي عليه الله عز وجل عنه وهو يتكلم غالبا في المعاني القلبيه او التعبديه التي يعني تحصل من وراء العبادات فيتكلم كثيرا في باب الحكمه من وراء التشريع وفي كتاب اخر لهلوي حجه الله البارغه لولي الدين الدهلوي هذا اصلا موضوع لبيان حكم التشريع اه الوضوح الحكمه من مشروعيته كده الصله حكم من مشروعيتها كده حتى الامور الغير تعفديه مساله المعاملات كالبيع والشراء والاجاره وغيرها كل ما شرعه الله عز وجل ياتي في هذا الكتاب لو حجه الله بما اريد من وراء هذا التشريع من ايه من مصالح فمن اراد ان يقف على حكم التشريع فليرجع الى هذين الكتابين والثاني على وجه الخصوص حكمه الله البالغه او حجه الله البالغه لولي الدين الدهلوي رحمه الله تعالى فهنا بنقول الفارق بين الحكم والعله ان العله وصف ظاهر منضبط يعلق الحكم عليه وجد وجد الحكم عدم عدم الحكم اما الحكم فهي المصلحه التي يراد تحقيقها من وراء التشريع اما جلب منفعه او دفع مفسده ومضره او ازاله حرج عن المكلفين والاحكام تعلق بالعلل دون الحكم ومن هنا يقع الخلط والخطا الكثير من بعض المفتين عندما يعلقون الاحكام على حكمها دون ايه دون علله وكثيرا ما تكون العله هي النص الشرعي نفسه كثيرا ما تكون العله هي النص الشرعي نفسه وسياتي ان شاء الله كيف تستنبط العله او كيف يتوصل الى العله سواء في الاصل او في الفرع وكيف يقع الخطا في الاصل او الفرع ومن هنا يفسد القياس او يكون القياس غير صحيح نستكمل الكلام في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى